وَلَنُئَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن يَقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ أَمْ فُسِقُوا ولو انهم فعلموا ما ينعون به لكان خيرا لو وامشت تسبيتا واذا لا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 عليهم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وَحَسُنَ أُولَئِكَ فِي قَاقَ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 وَلَئِن أَصَابَكُمْ فَقْرٌ مِّنَ اللَّهِ فَيَسْتَعْجِلُوا خَرَاجًا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ مِنْ اللَّهِ لَا يَقُولُنَّ لَكَ لِمَ لَمْ تَكُن بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ عَدْلًا وَتَوَفَّاهُمْ وَأَنْتَ حَاضِرٌ كني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب ففسد فنو تي اجرا عظيما